بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ربانه ونادى نوح ابنوه وكان في معذب يا بني يا بني اترك من معنا يا بني اترك ولا تكن مع الكافرين قال فاؤوي الى جبل يعصمني من المان قُل لَّا عَصَمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قُل لَّا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْحَمٌ وَحَالًا بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُقْطِعِينَ وَطَالَ يَا أَرْضُ نَعِيمًا كيوان سماه اقلع وغيط الماء وقضى الامر وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل معدا للقوم الظالمين